إلى أخوات الله وقعنا في البويات والإيم والاسترجال إلى أخوات الله وقعنا في التعلق والإعجاب والعلاقات المحرمة مع صديقات السوء أقول لكل هؤلاء لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا من روح الله فإنه لا يقنط ولا ييأس إلا القوم الخاسرون لا تقولون لا نستطيع ولا نقدر لا تقولون فقدنا الأمل وتحطمت الحياة وانتهت بالنسبة لنا لا تقولون الله لا يرحمنا ولا يغفر لنا ولا يرحمنا لا تقولون لا تقولون لا نستطيع أن نخرج من هذا العالم المر الأليم لا تقولون أهلنا السبب هم حرمون من العاطفة والحنان والاهتمام حتى وقعنا في هذا العالم المر المظلم والله إننا نحب لكم الخير والله إننا نخشى عليكم من سوء الخاتمة والله إننا نحب لكم الخير ونكره لكم الشر الله يقبلكم الله يرحمكم ويغفر لكم بإذن الله الله يفرح بتوبتكم وعودتكم إليه ألم تسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ألم تسمعوا إلى قول الله نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم ألم تسمع إلى قول الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات لا يغركم الشيطان لا يلعب عليكم الشيطان فإن الله قال عن الشيطان وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمننهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله فلا خلق الله ثم قال في آخر الآيات أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا وقال الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم ما عذرك أخت الكريمة وأنت تسمعين هذه الآيات والنداءات من رب الأرض والسماوات والله إنك تقدرين وتستطيعين لكن تقدمي بادري قبل أن تغادري الله الله بالمحافظة على الصلوات الله الله ببر الوالدين امشي مع الصاحبات الصالحات اتركي صاحبات السوء ابتعدي عنهن لا تسمعي كلامهن انسي الماضي امسحي الذكريات الاليمة انطرحي بين يدي الله في جوف الليل الاخر وفي السجود قولي يا رب وان لم تبكي فتباكي قولي يا رب نادمة يا رب عائدة تائبة تغفر لي ما مضى وتبتني في ما هو آت واحفظني من الفتن ما ظهر منها وما بطن أخت الكريمة تذكري من رحلوا قبلك من صديقات واخوات وزميلات والله لو اذن لهم لقالوا تزودوا فان خير الزاد التقوى تزودوا فان خير الزاد التقوى اسأل نفسك سؤال صريح هل اعمالك هذه شرف او كرامة او عزة او ترفع رأس اهلك ام تدسه في التراب والله ليس وراءها إلا الذل والخسارة في الدنيا والآخرة، إلا الذل والخسارة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله حاسبي نفسك، ليس وراءها إلا السمعة السيئة، أو لا سمح الله سوء الختام، وأنت لا ترضين أن تلقين الله على هذا الحال، هل يسرك أن تودعين أن تودعين الدنيا، وأنت على هذا الحال، أن تدخلين قبرك، وأنت على هذا الحال، أن تقفين بين يدي الله فيسألك، وأنت على هذا الحال. ماذا تقولين لله ماذا تقولين لله غرتني الدنيا غرتني الشهوة غرتني الموضة غرتني صديقة السوء غرني التطور والتقدم صديقة السوء التي تقول لك تعالي الى تطور وإلى التقدم لا تسمعين النصيحة لا يغرونك لا يهمونك سبحان الله معصية الله وغضب الله ومخالفة شرعه، وتجاوز حدوده هذا تطور هذا تقدم هل أنت أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ السعادة عند الله، الله يعلمها، الله يعلم سعادتك، ويعلم أين شقاوتك الله الله أختك كريمة، جربي لذة الدمى، جربي حلاوة السجود، جربي حلاوة الرجوع إلى الله. أخيرا أقول لك وأذكرك بحديث حبيبك عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله لهم يوم القيامة وذكر منهم المسترجلة وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا وذكر منهم الرجلة من النساء اي المرأة التي تتشبه بالرجال واخيرا اقول حديث حبيبك عليه الصلاة والسلام لعن الله النامسة والمتنمسة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والثالجة والمتفلجة والمغيرات لخلق الله هل أنت تغيرين خلق الله وتعترضين على خلق الله والعياذ بالله والله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله الله وخيه التوبة النصوح فتح صفحة جديدة مع الله وأبشري بالخير أبشري بالخير فإن الله أرحم بك من أمك وأهلك والناس أجمعين أسأل الله أن يفتح على قلبك وأن يوفقك للهداية والتوبه يا رب العالمين ولكن من الآن من الآن ابدئي وأسأل الله أن يوفقك ويشرح صدرك